لا يذكرون بسم, بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها وبهذا الحديث أخذ من رأى وجوب الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم ومن العلماء من رأى مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية الجهر بها وأنها سنة والمحققون جمعوا بين النصوص فقالوا بمشروعية الاسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الطلاة الجهرية ومشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كذلك ولكن الاسرار أكثر من الجهر وهذا القول هو الذي يجمع بين النصوص لأن فيه العمل بجميع النصوص فقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا في حديث أم سلمة قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيمد الرحمن ويمد الرحيم وحديث انس كذلك في مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم روى انس الجهر والإسرار روى الوجهين جميعا فمن أسر بها يقرأها ولكن سرا لا يحذفها ومن جهر بها من أسر أصاب السنة ومن جهر كذلك أصاب السنة ولكن الإصرار أكثر من الجهر فهذا خلاصة البحث في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم واما بقيه الاحكام التي دل عليها دلت عليها هذه الاحاديث من الركوع كيفية الركوع كيف يركع المصلي يركع المصلي يهصر ظهره ولا يشفص رأسه إلى أعلى ولا يصوب رأسه ينكسه فيجعله بين رجليه ولكن يجعله وسطا لا يرفعه عاليا وهو راكع ولا ينكسه حتى يكون بين رجليه وإنما يكون وسط بين ذلك فيحصر ظهره حتى يستوي ويكون رأسه حيال ظهره سواه هذه الكيفية الشرعية وإذا رفع لا يسجد حتى يستوي قائما معتدلا ثم يتهيأ للسجود فيسجد كذلك على الأعضاء السبعة فإذا تخلف عضو واحد منها ما صحت الصلاة والأعضاء السبعة الجبهة ومنها الانف مع الجبهة الانف واليدين والركبتين وأطراف القدمين وأطراف القدمين فيها صفة مجزئة وفيها صفة صيفة كمال فالصفة المجزئة أن يكتفي بوضع أطراف الأصابع على الأرض وأما صفة الكمال فإنه يمكن الأصابع الخمس على الأرض الأصبع الكبرى ثم بقية الأصابع يمكنها من الأرض مستقبلا بها القبلة هذه صفة كمال والمجزئة إذا وضع على الأرض بعض الاصابع وتخلف البعض فالصلاه صحيحه والكيفيه مجزئه فاذا جلس بين السجدتين جلس مفترشا رجله اليسرى اي يجلس على قدمه الايسر ناصبا قدمه الايمن وهكذا في الجلوس في التشهد الاول إذا جلس للتشهد الأول يفترش اليسرى أي على قدمه الأيثر وينصب اليمنى واقفا على الأصابع الخمس ثم ينهض إذا أكمل التشهد حتى يأتي التشهد الأخير فتكون الصفة غير الصفة الأولى في التشهد الأخير يسمى بالتورق أي يدخل رجله اليسرى يجلس ساقه اليسرى تحت رجله اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته لان التشهد الاخير فيه التشهد والصلاه الابراهيميه والدعاء فهو يطول ف ينبغي ان يكون مفترشا متوركا متوركا رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ناصبا ساقه اليمنى وكان ينهى عن عقبه الشيطان وعقبه الشيطان ان ينصب ساقيه ويجلس على إيليتيه يمكن مقعدته من الأرض وهو ناصب قدميه وجالس بين بين ساقيه هذه عقبه الشيطان المنهي عنها وأما الجلوس على العقبين بين السجدتين فهو مشروع إذا جلس على العقبين على القدمين في بين السجدتين فهذا مشروع لا حرج فيه وليس من المنهي عنه نعم إذا عود الإنسان نفسه وصله إلا واحدة ما أقل معاك إلا, إلا الصغراء المهم الكمال أن تتمكن الأصابع كلها من الأرض الكمال والإجزاء أن يصيب الأرض بعضها بعض الأصابع نعم يحاول نعم حدثنا قطب نسير حدثنا جعفر حدثنا قميد الأعرج قميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وذكر الإفت جلس جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عن وجهه وقال أعود بالله أعود بالسنيع العالين من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفت عصبة منكم ويثناده ضعيف وعلته أنه من الرواية في قصي عن جعفر بن سليمان وكان أبو زرعة يحمل على قصي بن قال أبو داود هذا حديث منكر قد روى هذا الحديث جماعة أعد الحديث جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعود بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإسل عصبة منكم قال أبو داود وهذا حديث منكر قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يتقل هذا الكلام على هذا الشرح وخاف أن يكون أمر الاستعادة من كلام حمي باب من جهر بها أخبرنا عمر بن عون أخبرنا هشيم عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت بن عباس. قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءه وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموهما بالسبع سوار. ولم تكتب بينهما فطر بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل, مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك وكانت الأنفال من أول ما, ما انزل عليه بالمدينة وكانت وراءه من آخر ما نزل من القرآن وكان قصتهما شبيهة بقصتها فظننت انها منها ومن هناك وضعتها في السبع التوار ولم اكتب بينهما صدر بسم الله الرحمن الرحيم والخديث كالذي قبله يعني ضعيف هذا الأثر ثابت عن عثمان لأنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صدر سورة براءة كما كتبت بسم الله الرحمن الرحيم في صدر كل سورة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انقضاء السورة وانتهاءها حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمة كل سورة الذي يظهر انهم ما حفظوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم في صدر براءة فالمشروع أن القارئ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا يقرأ سورة براءة ولكن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويعتبرها تابعة للانفال سورة الأنفال لأنه إجماع إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست كغيرها من السور التي تصدر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا شيء والشيء الثاني أن ترتيب الآيات في المصحف توقيفي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ كانت تنزل آيات ذات العدد وتنزل السورة فإذا نزلت الآيات عليه نزل بها جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب وكان له كتاب للوحي ومنهم معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وعبي بن كعب كثير وكثير بلغوا أربعين كاتبا فيقول للكاتب اجعل هذه الآية أو الآيات في سورة كذا حتى لما نزلت آخر آية من كتاب الله من سورة البقرة واستقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها بين ايه الربا وايه الدين وسطا بين ايه الربا تتقدمها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله بعدها يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وهذا دليل على أن الآيات التي تنزل عليه يقول للكتاب ضعوها في مكان كذا وكذا في الصوره التي يذكر فيها كذا وكذا ويبين لهم موقعها فتكتب فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في الصور توقيفي بمعنى أن الشارع أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر به وليس اجتهاد من الصحابة أما بالنسبة لترتيب السور بالوضع الحالي بدءا بالفاتحة ثم البقرة وهي مدنية ثم آل عمران وهي مدنية وهكذا الترتيب المعروف ابتداءا بفاتحة الكتاب واختتاما بالمعوذتين فالخلاف بين العلماء هل هو اجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه توقيفي أي ترتيبه ثابت عن الرسول بهذا الترتيب هذا خلاف بين العلماء والحقيقة أنهم حضروا التنزيل ويعرفون أوقات النزول واسباب النزول والآيات التي تنزل في الليل او النهار ويعرفون أن السور تختم إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فاصله بين السورتين فمشوا على هذا فرتبوا هذا المصحف رتبوه هذا الترتيب فصار إجماع لم يخالف فيه أحد بعد أن رتبه عثمان رضي الله عنه مستعينا بالكتاب الفداق الحصاب كزيد بن ثابت و بن كعب وغيرهم كتب المصحف بعد ان حذف منه منسوخ التلاوه وحذفت منه القراءات الشاذة وحذف التفسير بقي القران الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص منه حرف واحد فكتبوه في المصحف وأحرقوا بقية المصاحف لما فيها من الخلاف كان كل صحابي غالبا له مصحف يكتب فيه القرآن ويكتب فيه التفسير فخاف عثمان على اختلاف الناس أن يختلفوا فيما هو قران وفيما هو تفسير وكلما بعد الزمن عن وقت النبوة سيحصل اختلاف كثير واتفقوا اتفقوا أن يكتب مصحف واحد وأن يجرد من منسوخ التلاوة ويجرد من التفسير فلا يبقى إلا القرآن فقط اتفقوا على ذلك وأجمعوا فكتب عثمان خمس مصاحف وبعث بها إلى الأمصار حتى لا يختلف الناس وأمر الناس ألزمهم أن يأخذوا بهذه المصاحف الذي هو المصحف بين أيدينا هذا بهذا الوضع ما أتى أحد وزاد فيه او نقص بعد عثمان ابدا ف. بقيا محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من التغيير والتبديل والتحريف كما فعلت كما فعل أهل الكتاب من اليهود الذين حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وغيروا وبدلوا وكتبوا لهم ما يشاءون وتركوا كلام الله فذمهم الله تبارك وتعالى في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وأما القرآن فلم يستطع أحد أن يحرفه أبدا ومن أراد أن يحرفه فشل لأن الله تكفل بحفظه فالترتيب هذا ترتيب السور الفاتحة البقرة الأمراض النساء وأنت ماشي إلى أن ختمت بالمعوذتين هذا الترتيب إجماع أجمعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان ان هذا هو الحق والإجماع مصدر من مصادر التشريع مصادر التشريع ثلاثة القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس الجلي فرعها تابع لها إذا لم يخالف الكتاب ولا يخالف السنة أو لا يخالف الإجماع يسمى قياس جلي نعم حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان يعني ابن معاوية أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي حدثنا ابن عباس بمعنى قال فيه وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها والحديث ضعيف فسابقت حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن الصرحي قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم والحديث صحيح وأخرجه الحاكم في المستدرة وصحها صحيح هذا كما سبق باب تخصيص الصلاة للأمر يحدث أقرأ في المنطقة بعد عندك أقرأ في مقطع فيه لا دخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله باب دخول مسكتة بغير إحرام بغير إحرام للعذر. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامه سوداء بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتر وعلى رأسه المصر فلما نزعه جاءه جاء رجل فقال فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال الطلو قال مالك ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إذن محرما رواه أحمد والبخاري دخول مكة قول المسلم مكة لا يخلو من حالين إما أن يكون قاصدا للحج أو العمرة أو غير قاصد فإذا كان قاصدا للحج والعمرة أو للعمرة أو للحج أو للعمرة وجب عليه الاحرام من الميقات الشرع الذي يمر عليه ميقات أهل اليمن يلملم وأهل المدينة الجحفة واهل الشام اهل المدينة ذو الحليفه واهل الشام الجحفه واهل المشرق وادي محرم اللي هو قرن المنازل ولأهل العراق ذات عرق فيلزمه الاحرام من الميقات وهو أن يتجرد من المخيط ويكشف عن راسه ويلبس توبين نظيفين ابيضين انت يستر وأما من دخل مكة لغير حج ولا عمره فالصحيح انه لا يلزمه لا يلزمه الإحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فاتحا عام ثمان من الهجرة لعشر ليالي مضينا من رمضان دخل مكة فاتحا لأن أهل مكة نقضوا العهد فدخلها ومعه عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار أخضع الله عز وجل أهل مكة وقد اخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها وهو لا يريد أن يخرج من مكة وذلك بأمر الله الأمر الذي كان فيه أعظم الخير والبركة خروجه إلى المدينة كثر الناس دخولا في الإسلام وتعاون المهاجرون والأنصار وعقدت رايات الجهاد حتى اجتمع هذا العدد في خلال ثمان سنوات ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وعلى رأسه المغفر وهو من آلات الحرب فلم يحرم. دخلوا هو وأصحابه كذلك كلهم فاتحين مشتعدين لقتل من يصدهم عن بيت الله فألقى الله المهابة في قلوب أولئك الكفار فخضعوا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وركز رايته في الحجون اللي هي شمال الحرم ودخل الحرم فطاف أخذ يطوف بالحرم وحوله ثلاثمائة وستون صنما فكان يشير إليها بعصا وهي تخر تطيح على رؤوسها وهو يتلو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ودخل الكعبه وكان فيها صور ادعى انها صور ابراهيم واسماعيل فامر بها فقطعت حتى يكون البيت نظيفا من كل محرم ثم وقف بالباب وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالباب بباب الكعبة ووحد الله وحمد الله وشكره على هذه النعمة وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم الآن هم تحت القبضة ما ليس لهم مفر إما أن يدخلوا في الإسلام طوعا أو كرها وإما أن يكونوا عرضه لضرب رقابهم او ليكونوا عبيد مسترقين كلهم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قال كبراؤهم أخ كريم وابن أخ كريم يعني نظن بك خيرا قال اذهبوا فأنتم الطلقا. أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقا. يعني ما دمتم غير محاربين ولا صادين فاذهبوا فأنتم الطلقا. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن أمنهم فصار هذا الفتح من أعظم المواسم الخير في رمضان فالشاهد من هذا أن الإحرام لا يلزم الداخل إلى مكة إلا من كان قاصدا الحج أو العمر والذي لا يقصد كأهل البيع والشراء وأهل زيارات الأصدقاء لا يريدون حجا ولا عمره وكل ذاهب إلى مكة لا يريد حجا ولا عمره لا يلزمه نعم لا يلزمه الإحرام باب ما جاء في اشهر الحج وثراة الإحرام به قبلها عن ابن عباس قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج أخرجه البخاري وله عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة والدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وروي عن أبي هريرة قال بعثني أبو بطن في من يؤذن يوم النحر بمنا لا يحج بعد العام مشرف ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر رواه البخاري وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجه التي حج فقال اي يوم هذا قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الاكبر رواه البخاري وابو داود وابن ماجه صحيح الحج لا يشرع بالحج إلا في اشهر الحج ومن أحرم بالحج قبل أشهر الحج في رمضان مثلا ما صح إحرامه وإنما يكون عمره العمرة ليس لها وقت محدود كل الزمن وقت للعمرة وأما الحج فالإحرام به لا يصح ولا ينعقد إلا في أشهر الحج بدءا من أول يوم من شهر شوال. وجميع شهر شوال وجميع شهر القعده وعشر من ذي الحجه من أحرم بالحج في هذا في هذه المدة الزمنية فإحرامه صحيح وأمله صحيح ومن كان قبل ذلك فإحرامه لا ينعقد بالحج وإنما يكون عمرة فقط نعم. باب جواز العمره في جميع السنه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدي حجه رواه الجماعة إلا الترمذي لات له من حديث أم معقل وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب رواه الترمذي وصحها وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة في شوال رواه أبو داود وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمره رواه الشافعي العبرة لا تتقيد بزمن كل أشهر السنة وكل أيام الشهر لها وقت فالمهم أنها لا تصادف أعمال الحج فقط إذا كان حاجاً، وما بقي من الزمن فإنه وقت للعمرة يعتمر متى شاء بالنسبة للآفاقي يلدمه الإحرام إذا وصل الميقات وبالنسبة لأهل مكة الساكنين فيها إذا أراد أن يعتمر يخرج, يخرج إلى الحلم إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى أدنى الحل ويحرم من هناك ويأتي ويطوف ويسعى ويحلق رأسه أو يغسر ويعمم رأسه بالتقصير من يحلق قبل المطار؟ كم الله؟ الباب؟